لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون منحدد الله وادون منحدد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباء أدنىهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار مقالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء حزب الله ألا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 كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار